قيماً لينذر بأساً شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً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 تخرج من أفواههم إِيَّاَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاقٍ نَفْسَكَ عَلَى أَسَارِهِمْ إلَّا مِيُؤْمِنُوْ إلَّا مِيُؤْمِنُو بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسْفَأ Inna jālna ma'ala al-ardi zinatallaha lina bilu hum ahsanu amala. Wina la jāgilu na ma'aliha cayidan juruzah. Am hasibta an.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 وهيئ لنا من أمرنا رشدا بسم الله الرحمن الرحيم وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطا وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إن تَدْنَا جَهَنَّمُ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ مُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِي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 قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جئنا بمثله مددا قل إنما بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ إِلَيَّ أَنَّ مَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فمن كان يرجو لقاء ربه، فليعمل عملا صالحا، فاليعمل عملا صالحا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.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 يَتَخِذُ عِبَادِي مِن دُونِ أُولِياءِ إِنَّا أَتَدْنَاهُنَّ مَلِكَاءَ فِي الْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ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 وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتٌ